بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله يا وعلى آله والسحبين ومسار على نزه لا يمزه أما بعد فهذا الفصل بيّن المثنف رحمه الله فيه جملة من مسائل التعليق وهذا التعليق مختص بالتعليق بالنشيئة يعلق الطلاق على نشيئة امرأته أو أجندي أو مشيئة الله عز وجل وبناء على ذلك إذا تعلق الطلاق بالنشيئة فإنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل والقسم الثاني أن يعلقه بمشيئة غير الله عز وجل فإذا علقه بمشيئة الله عز وجل يقول أنت طالة إن شاء الله فسيأتي الحديث عنها وسيذكره المسلم رحمه الله هذه المسلمة بعد وأما الصورة الثامية وهي التعليف بمشيئة غير الله عز وجل فتنقسم إلى الثلاث إما أن يعلم بمشيئة منفردة أو يعلق بمشيئة مشتركة مشيئة منفردة يقول بمشيئتك مفاطل زوجة إذا شئت متى شئت وإما إن يعلق بمشيئة مشتركة فأن يقول إذا شئت أشاءت أمك إذا شئت وأمك إذا شئت وأبوك وأخوك أغير ذلك من, من يتمي ففي الحالة الأولى إذا كان الطلاب قد علقه ففي الحالة في الثانية وهي أن يعلق الطلاب من شئه لله عز وجل شرع المطلف رحمه الله بها فذكر تعليق الطلاب على منشئة الزوجة وقال لها إن شئتي أو غير المحروف إذا شئتي ومتى شئتي إذا وقع على هذا الوجه يقع أيضا على السورتين وهذا يسمى بالمشيئة منفردة لأنه أثند وعلق الطلاق على مشيئة شخص واحد هو الزوجة إذا شئتي ومتى شئتي وإن شئتي إذا أثند القراء إلى مشيئة واحدة فإما أن يشيده مقيدا وإما أن يشيده مقيدا أن يلظلها إن شئت الآن يقصد في, في الحال فيتقيد بالحال أو إن شئت هذه الساعة أو خلال الساعة أو خلال هذا اليوم أو خلال هذا الأسبوع أو ما لم تقلق الشمس أو ما لم يطلق الفجر تقيد ونقيد الطلاق بمشيئتها هذه الندة لو أنها مضت عليها انتهت ولا قلاء وحينئذ لا يقع قلاء إذا لم تشع قبل هذه الملكة المقيمة إن شئت ما بانتقائي مثلا هذه الحالة تكون حال قيامنا إن جالست من قطع الإسلام والقلاء معنقا بالنشوية في هذه الحالة إذا قال لها متى شئتي أو إيه شئتي المشيئة أمر متعلق بالقلب وهو أمر غيبي خفيف لا يمكن أن معلموا إلا إذا هي أخبر وهذا لو كان المبي عند قطلاء مشيئته أجنبي فقال إن شاء زيد أو متى شاء زيد أو إن شاء عبوك أو شاءت أمك في هذه الأشمال ننظر إلى مشيئة من أسل بالطلاق إلى نشيئته فلا يخلوق إما أن يشاء الطلاق وإما أن يشاء عدم الطلاق فإذا شاء الطلاق فإنه يحكم بالطلاق فلو قال لها إن شئت فقالت قد شئت طلاقا, طلاقا فإنها تضلق فقال لها إن شاءت أمتي فذهبت إلى أمها وقالت أشياء الطلاق ونظى الطلاق هو وقع لأنه محلف على شيء يقع بوقوعه هو شر منه بين الله عز وجل أنه إن وقع هذه المشيئة فالله أطوى وقال سواء الزوجة أبوها أخوها أين كان ما دام أن هذا الشر قد تحقق وهو وجود المشيئة التي علفت طلاق على وجودها حكمنا بالطلاق مثل ما تقدم لهنا في المصحابة كانوا يعتبرون التعليق وإمة السلف وبيانين عند أجمعها على اعتبار التعليق في شيء الجنة فإن لو قال لها إن طلعت الشمس إن في طالق إنها تقع وتطلق وجهة واحدة هكذا فيما قال لها إن شاء أبوكي إن شئتي إن شاء عمكي إن شاء خالكي وقد شاء ذلك الغير نظر طلاق ونظر هذا الذي دونه هو الله أمن رأته مقالقة إن كانت أن هذه المشيئة الحال الثانية أم لا تشرع الطلاق تقول لا لا أريد الطلاق. ولا أشرع الطلاق لا أرشب الطلاق ولا أرض الطلاق ولا أرض الطلاق فعدلت أنها لا مشيئة لها للطلاق فحين عدم السفر الشرق فلا يقع ما انتجب به من طلاقها وتبقى المرأة في أسفل وهكذا لو قال لها إذا شاءت أمك أو شاء أبوك فذهبت وسعرت أباها وسعرت أمها فقالت إنها لا أريد طلاق وقال أبوها لا أريد طلاقك فإنها لا فتنك إذن إذا حسمت المشيئة إلى شخصي الزيجة أو غيرها سواء كانت الزيجة أو غيرها فإنه إن الطلاق وقع وإن لم يشاء الطلاق من يقع هذا بنسبب لخال إثناء الطلاق إلى شخص لكن المشكلة أن هذا الشخص في بعض الأحيان قلنا إما أن يشاء الطلاق إما أن لا يشاء لكن في بعض الأحيان قد يثمد مشيئته إلى مشيئة آرها فتركض المشيئة على المشيئة فترب عليه وقل لها أنت طالت ان إيشيت فقالت قد شئت إيشيته قد شئت إنشئتها كانت لما تخشى من زوجها ولا تريد من يعني يكون الأمر إليها فردت عليه وقالت قد شئت إنشئت أو قد شئت إنشاءت أمي قد شئت إنشاء أبو أبي أو إنشاء أخي أو إنشاء شما فإن قالت قد شئت إنشاء أبي إنشاءت أمي فأسندت نشيئتها إلى الغير فلا طلعته ولو طلق ذلك اللي. لأنه فيما بينه وبين الله اشترق أن تكون لها مشيئة فلما أسندت إلى الغير ظل على أنها لا تشاع الطلاق لأنها لا تشاع الطلاق نبت وهو يقول إن شئت يعني كانت نيكي مشيئة وأردت الطلاق هذا بالنسة لقضية إسناد الطلاق للمفرد سواء كانت الزوجة أو كان عالم فقال رحمه الله إذا ألقه بمشيئتها لأن أو غير من الشرور لن تطلق حتى تشاء لم تطلق حتى تشاء لأنه اشتبط في مدينه وقيم الله أنها قالت إن شاءت ولم يقع ذلك الشرط فلا يقع المشروط ولو تراها ولو تراها لو اشار إلى خلاف المذهبين وفي الحقيقة هذه المثلة ذهب العلماء يقول إذا قال الرجل من رأته أنت طالق من شئتي أو إن شئتك أنت طالق قال بعض العلماء يكون من خطها أن تشاء الصلاة مباشرة يعني لا تراخل في هذه فلو تراخل فإنه لا نشئة لها لو جاءت مثلا ساعة بعد ساعة بعد ثلاثة قد شئت الصلاة فلا يعني لا بد أن يكون جوابها مباشرة كما يختاروا لمن الشاغري وطائفه من أن يكتلف الله والجمهور على أنه لا يشرف لا يشرف أن يكون على الفور وأنه لو وقعت منها نشيء أولو متراقية إنه لو وقعت طلاق منه نخيضه ويرفعه هناك قول ثالث للحكم البطري وعطاءنا برباح الحمد لله ويقولان نعطيها مهنة مدة المدين يعني إذا قال لها أنت طالق اللي في مجلس فإنه من حقها أن تطلق ووقع الطلاق اللي أخبرت بالمشيئتها لذلك المجلس فإن قامت عنهم قطع الإثناد ولا القلاق والصحيح نذهب إليه اختارهم لك المستحن والجماعة إنه لا يشترق الصور فإن قالت قد شئت عن شئت فشاء لن تطلق إذن إذا أثنق الطلاقة إلى فرض فإما أن يبث وإما أن لا يبث الطلاق وإما أن يسلد للغير هذه كلها ثلاثة أحوال أن يبث الطلاق فايقة أن لا يبث لا يقع أن إلى الغير فلا يقع على أصح أطولي العل العلماء وهم الهدى الجمهور وفي هذه الكالة في وجه بعيس عند الشافعي ورحمه الله شرم ومن نوري وغيره إلى بأحية أنهم يقولون أنه أثندت إلى الغير تنتقل نشيئتها إلى نشيئة الغير ولكن هذا ضعيف لأنه فيما بينه وبين الله أن مرأته تطلق إذا وقعت منها النشيئ فهي لما نفت أن عندها نشيئة للطرق وأثندت للغير دل على أن المحل خل وهو طلبها وحينئذ ما قرر وإن قال إن شئت وشاء عزوثي أو زيد من يرع حتى يشاء معه وإن شاء رصدهما ثلاث هذا من التسلسل والترتيب المنطقي في الأحكام يبين أول شيء نشيئتها وثامن إذا أسلت نشيئتها إلى الغير وثالثا إذا وقعت النشيئة مشتركة لأننا قلنا إن شئت وشاء ثلاث لأننا قلنا إن مشيئة الله عز وجل يمكننا مشيئة الله أو مشيئة غيره ومشيئة غيره ومشيئة غيره ومشيئة غيره إما أن تكون مفردة فأني قل إن شئتي وفي الإسراء تتركب فأتي صورة وهي أن تقول قد شئت إن شاءتنا قد شئت إن لكنها مدنية على الصورة التي ذكرناها والحالة الصورة الثانية أن تكون مشتركة أن يسند المشيئة لأكثر من الواحد فيقول لها إن شئتي فشاء أبوتي من شئتي وأبوتي من شئتي وأخوتي وهكذا فإذا أسودا لشئة إلى اثنين أي ثلاثة فللعلماء يذهب أصحوا ما ملك لهذه الجمهور أنه لا يقع الطلاق إلا إذا شاء معا فقال قد شئت وقالنا أخر شئت فإذا شاء معا فإنه فيما إذا يقع الطلاق وإن شاء أحدهما ولم يشاء الآخر فإنه لا وقع الطلاق وهذا هو التخيص لأن الواو تقتضي الجمع التشريف فلما أسلد المشيئة إلى شخصين فإنه لا الحكم ولا الذي يشترطه من الطلاق إلا برضوع المشيئة من الاثنين يعني. فإذا وقعت من أحدهما ولم يبت ولم يعتد لذلك الواحد حتى تقع المشيئة على الذي شرطه ولم يشترطه وأنت طالق وعدي حفظ ان شاء الله وانت طالق أنت طالق وعدي ح glorious ان شاء الله أصل في التقدير انت طالق ان شاء الله وعدي حظ ان شاء الله هذا المعث الثاني من الإثنان بالمشيئة وهي مشيئة الله عز وجل مشيئة الله عز وجل طبعا يختلف حكمها في الطلاق والعتاق والعينان يقول في الطلاق أنت طالق إن شاء الله إن رأتي طالق إن شاء الله وكذلك العتاق عدي حضر إن شاء الله اليمين والله إن شاء الله لا آكل والله لا آكل إن شاء الله وهكذا هذه نسأل سعركم نسألك الاستثناء بالنشيئة بالنشيئة الله عز وجل الاستثناء بالنشيئة الله عز وجل وفي ذلك أنه يكتفل الطلاق ويجعله معلقا على وجود النشيئة فقال إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله ففي هذه الشالة اختلف العلماء رحمه الله وإنك السلف هل يقع الطلاق إذا قال إن شاء الله وإططالة إن شاء الله إططالة إن شاء الله زي إططالة شاء الله او لا يتع على قولين مشهورين لكن قبل أن نذكر القولين ننبه على مسألة وهي أن من قال إن شاء الله له صورة الصورة الأولى أن يكون قاصداً للتعليف يعني ينوي في قرارة قلبه أنه محلق لطلاقه على نشيئة الله عز وجل فلا يجري يجري شاء الله على لسانه هكذا بالعادة عن نحن إننا قصد من قبل أن يأتي بعض العلماء في خلال الأرض إذا نور وقصد الاستثناء من, من العلماء من يقول قبل أن يقول أمس لا بد أن تكون حدوية لإستثناء بالم... النشيئ عندما يرى أن النشيئ المأثر فيقولوا لو قالها أنت طالقٌ ثم طرأ عليها أن يطيب بالنشيء لم ينفح لأنه مما قال أنت طالقٌ وقع الطلاق فلا يسيح بعد ذلك أن يكون إلا إن شاء الله إن شاء الله لأن هذا نوع من التلاعب ونوع من الإثقاط لما وجده وما وجد لا أنت الإثقاط إن من, من ثلاث رب الطلاق منظم به حتى في حال الهزر فلو فتح هذا الباب للناس وتلاعبه لطمق الرجل في الناس وبإن شاء الله ولذلك نقال إن شاء الله يكون قاته بيده تعليق الطلاق على نشيئة الله عز وجل هذا الشرق ومحل هذا الثالث وعدم يقول قبل أن يتلفظ بالطلاق وبعدم يقول يمكنه أثناء جملة ما لم يتم جملة الطلاق يعني لو قال لها أنت ثم تذكر ان يبثثني وقال أنت طالق قال إن شاء الله أدع من هؤلاء حتى ولقل أنك يطعق قبل أن يتم طالب مواجه قرار في قلب أن يقيج من مشيئة الله أجزاء أما إذا استثنى ففي خلاف عندما يقول بأن المشيئة يأثق فمنهم من يقول إنه لا يخاعد ذلك لأن الطلاب تأخذ نظر ومنهم من يقول إنه إذا اتصم متعب وأعجب من هذا أن بعضهم يقول له أن يستثني ولو يعني بعد مدة طويلة إلى شهر وإلى أكثر وهذا قول مره عن الزعزاء وعنه عن بعض, وعن بعض الثلف ومثل ما ذكرنا أن الذي عليه العمل عندما يكون باستثناء بالمشيئة أن يكون في مئتها يستثنى قبل أن يستثنى الجملة او قبل أن يستثنى مدها إذا ثبت هذا في, في هذه المثلة قولان القول الأول القول الأول لقع القلاق إذا علفه بمشيئة الله عز وجل فمتل عنه وقال أنت طالب إن شاء الله وقع عليه القلاق ويآخذ به وهذا القول قال به قتادة وكذلك قال به سعير من سير من أينك التارعين ويروى عن عطاء من أبي رباح وكذلك قال به السير والأوزاعي وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد صحمة الله عليه أنه يقع عليه الطلاب ويرزن به القول الثاني أنه لا يقع طلاقه وبهذا القول أيضا قال به أبو عزيز ثلاث مخشون من السادعين وكذلك هو مذهب الشافعي ورواية ثانية عن الأمام أحمد الله عليه السمين يقول إن الطلاق لا يقع مدام أنه علقه على المشيئة نحن الخلاف بين القولين طبعا إذا, إذا كان قول إن شاء الله بقصة التعليق فما دفعنا يفرد عن الخلاف إذا قال إن شاء الله تبرحا مثل ما يجد البعض يتبرك بذكر الله الذي يذنع عنه بسم الله مبارح يقول إي شاء الله أفعل إي شاء الله أقوم إي شاء الله ولا يحفظ التعليق ولا يبدو في قلبي تعليق كذلك نسبوق اللسان يقول أنت طالق إن شاء الله من حدثين في نسبب إن شاء الله فلما قال لها أنت طالق شاء الله وجرى لسانه سبق لبون أن يكون قاسدا بالتعليق كذلك أيضا إذا قصد التحقيق اكن انت طالق ان شاء الله حقيقا واكذابا من الامر في هذه الصور كلها يقع الطلاق بذهن واحد عنده كلام إن يعني لو قال لها انت طالق ان شاء الله ولم يدري في نفسه انه محلف لاننا قال ان شاء الله تدبرت بسم الله عز وجل او قال حقيقا من وقوع مثل الشخص يقول لك انتك ان شاء الله بس التخفيف ومن قوله عليه الصلاه والسلام إن, ان شاء الله باذن الله حقين أي تحقيقاً لفوقه عليه الصلاة والصلاة فهذا كله يقع فيه القلاة لأنه ليس بي تعلق ولا يمعني تعلق هذا بالنسبة لحل الخلاة اكتدن للذين قاموا بوقوع القلاة قال إنه إذا طال الامرأة أنت طالق إن شاء الله فعندنا لفظ اللفظة الأول قوله أنت طالق أو زوجتي طالق امرأتي طالق والنفظ الثاني قوله إن شاء الله يقول الثالية فوقع لفظ القناة من شخص المعتبر على الصفاء التي لا يشف في وقوعه فيها وإن لقظ الجنة الثانية على أمر لا يمكنها علمه لا نعلم هل الله شاء أو لم يشاء وبناء على دار القادم اليقين أنه مقلب والفعليق نشك في تأثيره وبناء معنى ذلك يلزم بقوله الشريعة ما تناعدت في رفض الطلاق ولا فتح هذا التلاع فيه أبدا إلى درجة أن الهاجم إذا تلتق به تؤخره معانا قد عفت وثانه في كثير من الأمور إلا هذا اللذي فمعدم أنه وقال أنت طالق والله في كتابه ورسوله عليه الصلاة في السنة فيه. كل من يحبن أن منطلق يلزم بطلاقه فمنزمه بطلاقه هذا لذنب معتبر من الشف لن يؤثر فيه التعليق لأنه أسند إلى ما لا يمكن علمه فلما أسند إلى ما لا يمكن علمه معناه أن التعليق غير مؤثر ومناسبة عندها أن الله لا يشاء الصلاة وذناء ذلك نفع على الأصل لما أخذته ومضيء الطلاق عليه بعض العلماء هذا وجه عندهم بعد عائمة الثلاث وهو وجه الثاني ويقول إذا قال لماذا أنت قال قد إن شاء الله نقول له قد شاء الله طلاقا مرأتك من مما أزن الطلاق فهي طالق الله أزن بالطلاق نعتبرها طالب هذا كل حقا نعبر محكواني إذا سئنا عن هذا النساء ثم قد شاء الله طلاقا مرأتك لأنه أزن بالطلاق فلما تلصت به فإنه يشاء تكريتها وهو محكوم به شرعا فتلزم بالطلاق هناك أيضا في ورية من عزال الله عنه هنا رواية عن ابن عباس رضي الله كان إذا سئل عن قول الرجل أنت طالقم إن شاء الله قال من قال أنت طالقم إن شاء الله فهي طالق يعني يرى أنها عليه عليهم هناك أيضا رواية عن أبي سعيف ابن عمر رضي الله عنه من اصحابه قال كمنا معانشة اصحاب رسول الله سلم لا نرى التعليق يعني بالاتفاة النشيئة في الطلاق والإتاء أي أنه لا يأثر في الطلاق ولا يأثر في العذر ولذلك ذكره مصنف رحمه الله في قوله أن تشبه إن شاء الله فلن يرى تأثيره الطلاق ولن يرى تأثيره في العذر وقولهما رب الله عنه كنا معاشر أصحاب رسول الله عليه وسلم في إجماعك ولذلك قالوا لن يشفظ من مخالف بهذا الذي يشكي عنهما وهو حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على أنه إذا قال لم أأتي أن تطلق الإنشاء لا أنه ينضي عليه طلاقا وذهب على الحب القول الثاني إلى أنها لا تطلق والسبب في ذلك أنهم قالوا أن يقيم أنهم رأتهم وعلق الطلاقة على مشيئة لم يثبت ما يدل على أن الله قد شاء طلاقا قال إي شاء الله تعلق عن المشيئة فلو علق على مشيئة عز لا توقفتم بالحكم عليه حتى ننظر هل يشاء ولا يشاء وهنا قد علق المشيء على الله سبحانه وتعالى وليس عندنا دليل يثبت أم الله قد شاء صلاةها ومن هنا قالوا لا تطلق عليك والذي يترجل والعلم عند الله في الحقيقة يقول بالوقوع من قوه المكان لأن أصل المسألة أن هذا الكول الثاني لما قالوا أنه أثند التحريق إلى نشيئة كانوا مؤثدين بالقياف يعني مؤثدين في مددين على القياف أنهم قاسوا الطلاق على اليمين فاليمين لو قال ومنحلف فقال على من منحلف فقال إن شاء الله لم يحلف وهو حديث الكريم غير واحد فالسنة يمن ثميد ومنعلمان يكونوا صحيحين لغيره هذا الحديث يدل على أنه لقالت اليمين والله لا أفعل إن شاء الله والله أفعل إن شاء الله أنه لم يفعل أو فعل ما حلف على عدم في لم يحمس لأن الإنسان لم يحمس لما علق على النشيء قالوا وقلقوا اليمين هذا هو ولكن هذا ضعيف فالطلال يخالف اليمين فإنني لا قال والله لا أفعل إن شاء الله ولم يفعل علمنا أن الله قد شاع أنه لم يفعل وكذلك إذا يخل الله أفعل إن شاء الله فإنني إذا فعل فقد شاء الله عز وجل فعلناه بنشيئة الله عز وجل وممكن العلم بها كما صبق العلماء بهذا لكن باب الطلاق من باب الإنشاء وباب الإنشاء, الإنشاء عظلة أن يعلم ولذلك قولهم إنه إن الرجل إذا قلّم راته أنت طالق فقد طلّت قولوه بعد ذلك إن شاء الله هنا أسلم إلى ما لا ينفل علمه فإن الأصل مذيّ الطلاق على كل من تلفّذ به فنزّمه بالطلاق فالقول بوقوعه من القوة لنساء ولذلك أشد أن نهجّن على أنني بالنساء الخلافية إذا كل أبغاد أحساب الذي يتردّق من أظليل كذا وكذا فلا شك عندي يعني على غالب الضر أنه أرجح القولين للصواب لكن لا قلت أقواهما وأولاهما هذا لا يستمزل الترجيح من كل وجهي معناه أن القول الثاني له وجه وله قوة تمنع من البس بقدشان في هذه المثلة وعلى هذا فمن قال من العلماء أنه مستثناء من الشيعة مؤثر إنه لا يفعل طلاق ومن قال إنه غير مؤثر فإنه يقع طلاق لكن الإشكال الآن إذا قلنا إن الاستثناء بالمشيء معك بعدهم يقول لا يؤثر إلا إذا تلصغ به وأسمعه للغير فقال زوجة يطار إن شاء الله فقال إن شاء الله بقولك يسمعه غير ومنها من أنه من قال لو جرى لو حرك بها لسانه دون أن يسمع الغير قبل ما يسعني نفسه فإنه يمكنه وهذا القول الثاني هو الأطلاع يعني لو كنا على أن استثناء النشيئة فإنه لا بد أن يتنصب بذلك في الشكم والقضاء ومجريه أن يكون النظر بقدر ما يسمعه هوب لكن الأنه قال أنا من مات زوجتي طالة وسمعه ما سأقول زوجتي طالة ثم قال إن شاء الله بفوته لم يسمع إلا هو سمع نفسه ثم رفع عن وساضي فإن القاضي يطلقها عليه طبعاً ولا يطلقها عليه ولا تطلق عليه ديانة وفتوى عند من يرى إثناء المشيئة ما فيه لماذا؟ لأن الذي سمعه الناس وقامت عليه ضينا قوله أنت طاب فلو فتح لكل شخص أن يقول قصدته قلت إن شاء الله وكان مستداراً في الساق في ذلك كما ذكر العلماء وأصبح كل رجل يقول لمرأة أنت طالق كرسة ثنين فقلت إن شاء الله لكن دين هو دين الله لو قال إن شاء الله وجرى هذا الثاني فإنه في هذه الحالة يبسي ويؤثر لكن يؤثر ديانة ولا يؤثر قضاءاً وحكماً وعند فنزار فأنت طالقاً إن شاء الله طلقت إن دخلت إن دخلت الدارة فأنت طالق إن شاء الله طلقة إن دخل هنا علّق يعني عنده تعليق قام تعليق الأول علّق الطلاق على الدخول ثم علّق وقوع الطلاق يجب دخولي على المشيئ فنحن نصبر منه طبعاً لو كان علّق على مشيئة مخلوق يعني أقول لها أنت طالقا إن دخلت الدار إن شاء في العديد يسبح لهذه الحالة من فضل أمرين من رؤية تقولها الدار ثم نسأل فلان الذي قال عنه هل يشاء ولا يشاء في دخلت دار أبي بدون ابني فأنت طالق إن شاء أبي إن دخلت على أمي مرة ثانية او اذيت امي مره ثانيه فانت طارق الانشاء الترمي فحين يد الله اسكن من صدر الاذيه ومن صدر نشئه الاب لا يمكن ان نحكم لوقوع الطلاق هو مجرد وقع اذيه هي تقيد بالنشئه ولا يمكن ان هذا النطاق للغوري لكن ذكر نفسك التعليق من الله عز وجل قال اذا دخلت الدار فانت طارق الانشاء الله عندما يرى أن إن شاء الله مؤثرة في حين إذن الله لا يقع الطلاق لأنه علقه على نشيئة الله عز ودل ونشيئة الله عز ودل تسقط الطلاقة التعليف من نشيئة الله ونشيئة الطلاقة وأما على المذهب الذي اختاره رحمه الله ومذل بناء أحمد في الرواية التي اختاره أحمد, أحمد الله عليه أنه إذا علق بالنشيئة فالنشيئة لا تؤثر وبناء على ذلك إن دخلت الدارة فإنه يحكم بطلاقها يحكم بطلاقها ولذلك هنا نقل لكفة الكفارة فينا أن اليني شيء والطلاق شيء من آخر حتى ولا قصة ما آه قد بينا هذه المسرة وذكرنا كلام العلماء في المناطية وأن الجمهور السلطة رحمه الله على أنه إذا علق على الدقود والخروج ونحيا من الاستفاد كما حسب الإنجر وغير البجناء أنه إذا وقع هذا المعلق انه الشيء الذي علق الطلاق عليه وقع الطلاق فحينا يب يختم بوقوع الطلاق عند خلقه الذكر لان المنتظر العله من الله لان هذا يتعدى ويختم بنبيه الطلاق ونفوده عن المثال صرحا عن المثل السادس وان طالق الذي زيد أو لشيئته انا قد الحال وان طالق الذي زيد او لنشئته زيد انت طالق من رضا امي انت طالق لرضا ابي طالق لمشيئه امي انت طالق لمشيئه ابي النام اللام هنا النام هنا اذا قصد بها التعليق يقع الطلاق من اجل رضا امي انت طالق لرضا امي يعني من اجل ان امي راضيه لكن اذا قصد للرضا على قصة التعليق من انتظر حتى يرضى من معلق الثلاثة عليه في فرق للمسالتين ألا بنا يلقص من هذا التعليق بأن قال تعليق بأن قال انفطالكم لرضى أمي فأنا قال فلمكت بأن أمي راضية بثلاثة وحي من بالثلاثة وإن قال انفطالكم لرضى أمي أي الغضية أمي أو معلّق التناقص وموقوف حتى ترضى أمي فإنه الشيء إذن أنت وقف حتى ترضى أمه وهكذا لغلّته على رضا غيره غيرها أو مشقة فيه نعم فإن قال أردت شرط قبل حكم قدمه قبل حكمه حتى قضاءه يعني يقضل حكمه وإذا قبل حكمه فقبل ديامته الحكم هو القضاء يعني الماضيه هنا أنه إلي عند القاضي فأراد القاضي أن يحكم عليه فقال له أنت قلت أنت طالق لرزا أمي اشتكت عند القاضي فلن أقام عند القاضي قال قصدت في قول يرزا أمي أي إرزا يرزا أمي لم ترز فالقاضي يقبل منه قوله ويحكم بعد المسلوح قلاته لأنه في هذه الحالة جاء بلفظ مجتمل والقعدة أن الألفاظ مجتملة لا يمكن أن فيها بشيء حتى يذيه يعني كلهم هو ولا يمكن أن يذينه بأحدهم ومدام أن الله يحتمل الأمرين وانتطالكم فرأيت الهلال فإن رؤيتها لم تطلب حتى تراه إلا وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها انتطالكم الرأي إن في الهلالة هنا النفى إذا قصد أن تراه حقيقة فهنا مسألة وإن قصد دخول الشهر يعني أنت طالقا بدخولك بالشهر الرئيس الهلالة يعني إن دخل عليك الشهر الثاني فهذه مسألة الثانية فإن قصد الضغية البطرية أن تراه بنفسها حينئذ لا تطلق إلا إذا رأت الهلال ولعل ان علم الله عز وجل لها فرصه في الغيب الا ترى الهلال هناك فذكر ان بعض من طالوا المؤث في هذا القول كان فكرهم فانتكها وعصب عينها ومنعها من البضور على البراجم المفتحه الدار خوفا من وقع السلام علقه على رؤيه الجلال ولو رات الهلال لما دعى عليها الطلاق لكنه اختار ان يذم ما هجاها وهي كانت تريد ان الله لها فرصه من المستكن قيده إن في من رأيه الهلال وإن قصد أن ترى فإنه لا يقع إلا برؤيتها وإن قصد دخول الشهر الثاني فإنها, لا. فإنها تطلق برؤيتها ورؤية يعني كان من يقول بنهاية هذا الشهر فإن طلاقه عليك واحد فحينئذ لا يشترك أن ترى الهلال لا يشترك أن ترى الهلال وتطلق عليه بمجرد أن يدخل الشهر الذي يلي الشهر الذي هي فيه إذا قصدت طول الشهر ناقصا ان لو راها غيرها يراها غيرها يراها غيرها فانه لا يحكم بطلاقها لان المقصود ما ذكرناه اما لو قصد ان فرض نفسها فلا يقع الى رؤيتها نعم بسم الله عليكم في <تصفيق> الشيء بالنسبه للشيء كذلك الشيء هل يشترطوا إذا أثناء الضواطع إلى نشيئتها أن تكون نشيئتها مقيدة لذارس الأرض أي لو يشاعف بعدها تلططوا أسافة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حقوق الله وعلى آله وصحيه وموالاه أما بعض فذكرنا هذا المثل ولو تراحيا فأما بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون في المجرد وضعهم يرى أنه لابد أن يكون بعد الكلام مباشرة ثم هو مبد الشابعية لكن الصحيح أنه إذا أطلق يبقى مطلعا وإذا قيب يبقى مطيبا إنه إذا قلنا أن يشئ فيه يبقى على إطلاقه وحينئذ يستوي أن يكون بعد كلامه مباشرة أو بعده هو بفاصل أسابقاً من الفضيلة بالشيء إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يعزن لها جزءاً عالما هل الأفضل أن تستأذنه في سنة العوج تعظينا الحق في شعار المنسان أسى بسم الله. لا شك أن المرأة الصالحة إذا أحتمت التذعر لزوجها وكانت على أسم حسوان الأدب فهذا أكبر لجينها أكبر المؤمنين إيمانا أحتمهم خلقا المرأة الصالحة الضينة التي اشتحكم فضل الله من قلبها سائما يعني تخشى من الله عز وجل في حق ذلك في لما تجده يسير منه لها في امر ويحتاج الى هذا الامر هاني الموجود الزمشق وعلمت أنه لا يفجأ أرادت ان لا يفد وانما اراده جل وعلا كلها له وحده كل اذا فعلت فعلا ما له وقصدت اذلاله بتوقيره هذا عرضه ولكن مصيبه من الله عز وجل كما نسال كل ابن باءثبال لانك ما سحنت هذا الا تعبيرا واهانا لمن يستحق الاكرام فالمرء اولى باكرام زوجها وذالك الله عز وجل قد جعل منها زوجها ليسكن اليما المعتك من الرجل والزوج اذا نظر اليها اصييه فيته كريما صالحا من امر فأدبت معك وكانت على ثمان في الانتفاع بإهنه فإن هذا وزيد من محبتها ولا شك أن كل زوجة ستتعاشر زوجها وسيشهد أمام الله بخيرها يشهدها هذا ثمان وفضل ولا تفعل من المرحب خالق الدين الكامل الفاضل أنها تستعلم زوجها معجد الإذن لكن بشكل أن لا يزجر زوج من ذلك أو أن لا يفرح عند الزميس نوع من الفراهية وأن نرأى فقيلة تدرك هذه الأمور ولذلك كانوا يغطروه ببعض المشاركة نحن صلاعين المثل في تأدب طلاب العلم عن مشاركين يتأدب الصغار مع الكفاء يتأدب الولد مع والده أنه ربنا وفق الوالد في ولده فأثند إليه الأمر فإذا أراد الولد أن يكون بالأمر بعد أن يأمره والده رجع إلى والده وسأله كيف يفعل وماذا يأتي وماذا يقفع أعظم والده ذلك منه ودل على قمال عقله وفضله ونبله مع أنه ممكن أن يكون بالعمل لكن يحسب بهذا إشعار والده أنه ما له ولاية عليه وأنه وإن كان يتفع أنه سيقوم بالعمل وأنه لا يزال محتاج له هذا الشعور النسل وهو معقبة الكمال والفضل لا يحرك على معالي الأمور ومكارب الأخلاق على كم وجوع إلا مؤمن صالح ومؤمنة صالحة المرأة تحرس غانة حدها على أقل مرات الله عز وجل هذا هذه ومؤمن قد يراها الإنسان نسيرة ولكن عيد الله لتبيعه الأدب لا يجرر صاحبه بل ينفعه ويكريمه ويجلب وخاصة المسائل لشعار الله عز وجل المرأة المؤمنة حينما يقول الله جيدا فترجع مرة ثانية لتأخذ منه الإلم مع وجود الإلم عام أو تعلم أنه يرضى بالشيء ومعنا للسعف وتقول له هل أفعل أو لا أفعل حينما تبحث هذا أمام أولاده وأمام بناتها ماذا سيكون الأسف ولذلك من المرأة صالحة خرجت من تحسن نبي فخاض تخاف الله عز وجل وتتفيه وتحسن الأدى من عفوضها فتنت إلى مراسل الكمان بما رأت من تطرفات إنها مع على هذا هو البيت المسلمي كامل الحاضر ولذلك المسائل المحصية مهمة جدا يعني المرألة متسأل من زوجها حتى كان بعض العطلاء الحكمان من كبار السن يوقي أولادها يقولون ولا سأذن إذا منعنناهم قل ما أرادكم تتأذن في التعين أمام أولادها وزناتها حتى يتعلم البيت البذار ويتعلم البيت الإجرام لذي الحق ولذلك ما عرفنا ديوة المسلمين إلا عن هذا الأجل ولا قامت بيث على هذا الإكرام من النساء الصالحات وهذا أبداً والله لن يقصوا مرضاً وأعداء المسلمين الحسنين في كل شخص قطع بيث هذه المعام بإخراج المرأة منهم مثل الرجل ومن قال نهاسي السأل المرأة وهي السر في مسئل وهذا كله من صلى الله عليه وسلم احتداء لحديد الله وتمرد على الشريعة وتمرد على المخارم الأخلاق الفاضل لأن يريدون المرأة كالرجل شواءاً بالسواء والله يقول وليس الذكر كالإنسا والله العظيم ما أفضر الله عنه وما أصدق قائلين فلن يستطيع أحد من رب كائن من كان فإن الرجل ليس كالإنسا ولو شاد الغراب لأن الله سبحانه وتعالى إذا حكم في عمضة لا يكون لأحد معقد الحكم يحكم ولا معقد الحكم فالمرأة سلم تأتي أمام أولادها سنخرج يتعلم كل من سنبيت أنه لا يخرج إلا بإذن الله ولذلك كم من الأفطار صغار نظروا إلى أم هاتهم. هاتهم وهم يخرجون بالإذن وأصفح الإذن يتربى على الإذن فنشأ البيت كله محتى قيادة الأبد هو رعاية الأبد مع أم صالحة بين وفية كريمة هذا ذات الخبر وذات الخبر وفرحة سيئة في المسلم وكانت سيئة في المسلم على هذا يعني ما كانت الأمم الإسلامية قوية بشيء مثل قوة البيت المسلم وتنافقه واحترافه بإفتنان الرجل على المرأة وهذا أبداً من الله لا العظم من خامس الناس من الله شبو وعول للمرأة لأن المرأة في فترتها وخلقتها لا يمكن أن تكمل إلا بها وإذن الله إلى أي بيت تكون في المرأة راعية لنفسه مثل مدنجة على ذالها تجد وعيا بلا أشخى الضوء تجدوا بيتاً مذنراً والله إن على الوثير ولو أحسنوا فيما في, في النعم الضيئة التي قلوبهم في ألم وشقاء وعناء لا يعلم من الله لأن المرأة إذا رأتها ذلك على السفل وتخرج متى شاء خراجة ولا جمتها عراضة وتنريدة على بعضها تمردت هي على أبيها ضده وتمرد الإذن على البيت وأصفح البيت بدون قائد وبدون رائد الله أزوج الجعمى الرجل رائد وجعلوا قائنا على أهل هو أنفسكم أبيكم نار وريد أن تجد المرأة مثل هذا المهن وتعب أبنائها وردنا من الصفر ومنذ نظومة الثارئة أن الأدر حتى ولو يخرج عند البعض لا يخرج حتى يستألم عنه ولا, ولا شخ أنها لن تموت حتى ترى حسن الأثر مثل هذه الأدار والأخلاف في أولادها لأن المرأة إذا ربت أولادها على هذا الشعور النبي الخاضل استقام أمر البيت فإذا كبر الغرف تجد أن نشاء الله لأقوث النبي بها فعبر الإذاب يأتي عبر, عبر رجل تجده رجناً كاملاً في وجورته لكن لا أن يدخل بيت أبي إلا عاد على حاله أيام الوفاء وحزو الأهل الذي يقول أن رسول الله عليه وسلم شفظ من الجنان سوف إلى البيت وإلى ديه تحجره حتى إنه بعد أن يقول لله وإنه كبر الله وفي آخر عمر ينادل في جيدة والد التي أعرفها في الصغر يعني الأم كانت منسكة بالجنان البيت وكانت محافظة على غرض هذا الشعور فلن الله يضرها من الأم لا يمكن أبدا تستقيم أمور الذين ذهاب يقول لهم سلم إذا اتتأذلت إلا أتأشدكم المسجد يعني إذا كان يتذهب إلى الشراء لابد أن يتتأذل فلا ينسك يقول لا تنظر إلا الله مفاجد الله وهذا في الطاعة وهي في السعادة. فكيف في أمر الضمين فما ان أن ضروج المرأة لا بد فيه من الإذن ولا بد أن تراعي الأكمل والأفضل في هذا ما كان فإن الإنسان إذا حرش دائما على مرافق الكنان كمل الله عز وجل في كل شيء حتى وأن في إدارته ووظيفته معنى أنه أصبر منك وأعلى منك تتأذب إذا بالقلوب تشهر معنا محبة والضنون السيئة فتعب عنه لأن هذا من شكل ما جعله الله لأهل إمام من الود فإنه لما كملت أخلاقهم وكمل إمامهم بشكل خلق جعل الله لهم محبة في الخلق وذلك قل تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَنِمُتْ صَالِحَاتِ فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَوَدَّهُ أي سيدعل الله لهم الود الود خالق لكن بماذا دماغ بفضله سبحان سنة الإيمان إن الذين آمنوا وأخمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأخملهم خلقا والمرأة المؤمنة إلى خمل خلقها خملوا إحبتهم وعندها تسح المرأة نافحة وتسح المرأة منسكة بزنان أموره ولن ترى ذلك إلا بعد كبر الأبناء كبر البنات ترى حصن العافظة والأسف فمسى الله العزيز والبرع شكريم يكرمنا بهذه الأخلاق وأن هذه صدر المسلمين وشارجاتهم التي تنسك بها والأمل بها الله اتفاد على اشابه الله صديرة الشيخ إذا تولى طرفي الحفظ كان مالية يكون مليئ بالمرأة ووكيبا للزوج فكيف يكون الإيجاب والطبول اتفاده الله هذه المسألة خلافية فيها الجلناء رحمه الله بعد أن العلم يرى أنه يمكن أن يكون الشخص الواحد في القرطية العقد وحينئذن لا يشترق الإيجاب القبول لأن العقد يطوم على الصيغة قولا وفعلا ثم على الصيغة قولا وفعلا فإذا انتفى وتأذب أن تكون بالقول لخاطب نفس يقول بعث وشكريت انتقلت إلى الشعب فإنه بمجرد أن يأخذ الشيء المدير ويأخذبه فقد انتقل إلى نفسه مثل ذلك هو العشر طلب من الشرط بها خيار الأيتان ووضعها في الايثار من ثم قبض الصيانه فهنا حين يجب من وقتنا ليكون الثمن منزلا منزلا في, في, في القول منزل منزل اذا تعذر القول نقل الى الغير حما والحاسه المعطاه مثل هذا الله سبحانه تقدير الشيخ خلي يجيز من اجل تنع من مقرر 10000 لا شك أن الله عز وجل أرخص له, له سبحانه في قصر الصلاة فإلى أتم الصلاة أمكنه أن يجل مثلا أن يدخل وراء إيمان يصل الظهر جاء إلى مكة لسافر وقال يريد أن ينبذل بيك طاف البيك وأقين الصلاة الظهر وهو يريد أن يسافر من الطائف فلما صل الظهر مع الإيمان أربع ركعات أقام من العشر العفر وصل الله ركعته فإنه أتم الصلاة الأولى أو العفر أتم الصلاة الثانية مثل أن يكون لصلاة الظهر ثم بعد سلامه يصليها قصرا وبعد سلامه يصلي العفر مع الإيمان فقد أتم الثانية أو يضحل مع جماعة فتتم صلاة الظهر في آخر وقتها ثم يصلي بكثم صلاة الظهر فأسمى ثم بعد ذلك يصلي وراءه مجموعة تصلي الظهر ثانية ثم تأتي مجموعة ثانية تصلي الظهر ثانية ويكون في نفسي فصلت في جماعتين صليت مع الجماعة الأولى الظهر ثم أردت أن تجمع العصر فجاء الجماعة الثانية وفكسب الجماعة فجمعت عن الجماعة الثانية فكلت الجماعتين تصلي وهي حاضرة وصلة ثانية فهذا لا بأس دين جمعتا لنا الصلاةين ولن تقفر من الأولى ولل الثانى أو جمعتا لنا الصلاةين قفرتا الأولى ولن تقفر الثانى أو الحجس كله جاد لكن أن نقفت ذلك ويكون يساثر فيثم الظهر ويثم العصف هذا خلاف السمة وقف قالت رضي الله عنها صندت صلاة رفعتين و في السفر وزيدت في الحضر فلا ينبغي للنس من خالف سمة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الززان الصينة والشرف على صلاة العصر والظهر على صلاة العشاء مأسوعة فأسلم برسولة الله صلى الله عليه وسلم ما ننجد الهزر مثل ما ذكرنا عن المسلي وراء محيم ومجلم والله بتغيير أشار بسم الله قضيلة الشيخ من كان يؤذي رفعتي الفجد في بيته ولا يتم نسجد إلا على الإقامة شرف منه على رسولة ولكن يكون هذا الصف الأول في الغالب وسبب تأخيره لكي لا يحلل فحية في المسجد بعد رقع سيد فجد فهل فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه. في ذلك حالة اختفاءه ذا الأفضل يبكر بالمسجد ويصلي المسجد في المسجد وعنى صغيرة الصف الأضواء لأن القاعد عند الإلماء أن فضائل الفرائض مقدمة على فضائل النوافذ فالصلاة الماقبة في البيت هذا بالنسة لفزيلةٍ ماجرة صلوا في بيوت نفس أخرى وإن خب thé الصلاة النفئ لذيت에 إني مفهول. هذا الوجه الأول لفتحليه الوجه السلام أن الفضيلة المفصلة عن ذات الصلاة والفضيلة المفصلة دداع الصلاة إذا تعارضها قدمت الفضيلة المفصلة بذات الصلاة وتفصل أول فضيلة المكان للصلاة فتقدم على الفضيلة المفصلة عن الصلاة ورجالك القاعد لو كنت عنده رسولك بالشيارة تدرك القفحة الأول وتدرك كبيرة الإحرام وتدرك التأمين ولو نشيت على قدميك لا تدرك ذلك تركب الشيارة وهذا أخرى لأن تدرك فضيلة القفحة الأول وفضيلة التأمين وهما فضيلة ثانية ومستصلة ثانية بالصلاة بخلال المشكلة لأنها فضيلة منفصلة عن السناوذة عارض المستصل والمستصل تبين من الكتاب هذه كلها قواعد تقديم اشار الى العلماء كتب القواعد انه تقدم في هذه الحاله تقدم لا تتم في قراره قلبه انه لولا انك تريد الحكم الاول وخذيت الحكم الاول وخليتها في يد الحساس لله الذي ادرك منه الله تعالى اشارت الى تريد الشيء إذا كان الزوج مستقيما هل يجوز ان يشفي زوجته في الله ليس على الزوج أن يحجد زوجته ولكن الأفضل والأفضل أن يدع على ذلك فإن حج الزوجة ليس للأمور المتعلقة بالزوجية ولكن لا شك أنه يحتفظ الأجر عند الله عز وجل وحجدها الله أجره وإمرد أن الزواد يحرصوا على ذلك فأنيهين الزوادهم عن الحج وعلى ذكر الله وطاعة الله عز وجل ذلك من ديابة الخير والذر لهم إذا صلحت المرأة أصلح الله بالصلاحها أمورا بيت فصلحت لبعلها وكان أول من يرى خير الصلاحها زوجها والأولادها فعلى الزوجة لا يقصر في مثل هذا وعليه نحتسب عند الله وليحمد الله جل جلاله الرزقه امرأة من تريد منهما يعينها على طاعة ربها إذا فعل ذلك شكر الله عمله فضارف ماله وأحسن لهم عاقبة والله تعالى أثابتكم الله خبيرة الشيخ هل هنا تحرق دون طائلتين عاما مخصوص وعاما مراغب للقصوص أثابتكم الله عاما مخصوص دخله عاما مخصوص أي دخله, دخله التقصير يعني جاء نفسهم يستثوي من هذا العمور تقول هذا عام وهذا خاص شواء نحتفظ في الصحابي في المسلم أو احتفظ بحاله في دون بما توفرت في الكتاب مثل مثلا من أصل ان الله تعالى قد والتشهد شهيدين من الرجال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من فردان من الشهداء وامرأتين من فردان من الشهداء ان هنا لما قلط قال تشهد شهيدين من الرجال دل على ان الافضل في الشهاده العدد ان لا يضر الشاهد الواحد ومع ذلك القبول عليك شهادة في شهادة التظيمة واحدة فعندنا عام وعندنا الخاصة فهذا الآن الذي ورد من الشرق خاصة من المسلمة لهذا الصحابة يجعل شهادة بشهادة رجلين هذا لا نعكد بكل الأمة فلا نقرر في الأحكام ولا يقرر قابل بشهادة الواحد وحد وننقل بشهادة رجل مع انرأتين أو شهادة رجل مع رجل شهادة رجل مع اليمين في أمور الأمرال لأنه يقصد ديوتنا سيكون إن شاء الله في كتاب القضاء سنقول قضية قضينا في عشقه والأصل العام هذا أن يبقى على عمونا وثمه عام لخلص تخصيص على عهد من بفضل السلم ويقصد بهذا الصحابة هذا تخصيص بشفت بعين هناك تخصيص عمومي يكون في الأجنب ومعامتنا والأشهار مثل مثلا وغدة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتحية النسج وورد أنه منها عن الصلاة بأسفلات العسل عند الجنهور يرون أن الأمر بتحية النسج بعام والنهي عن, عن الصلاة بعد الصلاة في تعلق بالوقت والزمان فهذا خاص من جهة الزمان فيقولون يصني تحية النسج في زائر الأوقات إلا الأوقات التي نهى من هذا الصلاة هذا عام دخله وجناب على ذلك نقول إن هذا العمور يفعل إلا في هذه الحلق خاصة أما بالنسبة اللي عام منه أريد به الخصوص يأتي الوقت عاماً في الكتاب اللاعزة لكن مرد به الخصوص يعني أشخاص معيني فحين يختلف على الأول الأول عام سامن لجميع الأمة لما أمر عن تحية المستشام لكل من دخلنا. لكن قد يأتي أمر لا يريد الله بجميع العموم عندما يريد به طائفة معينة لذلك قولي تعالى وأنكف الأيام منكم الصارحين من جزادكم أنكشوا كلما نأمر أن ينكش لكن هل, هل هل أنا مأمر بهذا الأمر؟ إنما يؤمر به من عنده هذا الشيء من عنده هذا الشيء تحييب أن نقوله الأيانة التي عندك والصالحين من عبادك وعمائي اللي عنده رقيق ونتظر عليه هذا الأمن فحليد عامن أريد به خاف أريد به طائفة مخصوصة وليورد به العلم لكل الأمة لأنه من كل لكل أحد وما كان أحد يملك عبدا أو أمة حتى ينسحها أو ينكح ولذلك يكون المص عامن ويراد ابن الخاف يكون خاصاً مراد به الأموم ويكون أيضاً مراداً بمخاءة أن يأتي عاماً في السلوى التشريف وأن يأتي عاماً مراداً به طائفة معينة خاصة والنصوص يؤمن بها على حفظ دلالة يعني ما عليه يؤمن بها أنه يكون القرينة ويكون على التشريف او إرادة الأموم الله تعالى سبيل التشريف ان يذكرون في سوره اذن المشكله بين الزوجين كقول المراه تقول انني تريد الزواج من ذلك فاصب الى ان شاءا ان شاء الله, الله. الله. صلاتي على خير خلق الله وانا اله وصحبه من ما زائد فلا يجب للمراه أن تسال زوجها الطلاق من غير ما جاء وقد ظيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحظمة ذلك لما تحتحيه وورد الوعيد الشديد وأن الجنة على المرأة حرامة إذا سألت الطلاقة من ذي ما ذأت الله السلامة والعافية فعلى المرأة أن تبتق الله عز وجل وأما بالنسبة للمشاكل الزوجية فالواجب على المرأة أن تحدث وأن تحدث عند الله عز وجل وكل الإنسان إذا ضاع حفظ فأهينت كرامة وأذل في عزه واعتجي على ما له فليحتسب الله عند الله فإن الله نعم الموجة ونعم المسيط فلا يرد حقها الطلاق ولا يرد حقها هزمها لبيتها وأديتها لأبحالها فسعى من المرأة إن إنها إذا سألت بيتها القلاء أنها تهدي مبيتا من بيوت المسيين فلتعلم المرأة أنها إذا سألت القلاء أنها تذنر من أسر المسيين فالله سائلها عن ضياع أبنائها وفلدات كذبها وعليها أن تكون قضية اسفحصن بربها وكن من صعاب ذل له وهم من تبدده ومشاكل وعموم وزيلة استقى بالله جل جلاله فإن الله نعمل مولى ونعمل نصير خاصة المرأة لأنها غريفة وبعثها موجب للرحمة من الله عز وجل بها ولذلك بعظيم شأن المرأة وكثرة المرامة التي فتح عليها أخبر الله عز وجل أنه يسمع شقواها من فوق سرع السماوات وهذا ليس خاص بالمرأة الوهج كان على وجهه كل شقا جديد ويكشف كل دنوه سبحانه وتعالى منتهى الشقوى وكاشف الذل والدنوه جل جلاله وتقدس اسماه ولكن هو سبحانه نبه عزابه فقال قال صلى الله عليه وسلم اني بحب لك الحق العيين والمرأه اليتيم يعني المرأه فعلا انها مهنه فعلت مهنه فعلت معذوب بها ومهنه فعلت كل إنسان عليها أن نضع هذا الاعتقاد وهذا الشعور في قلبه فإنه يزول عنه علاء الدنيا ونكره إياك أن تفهم أي خصل وتنتظر من أحد ثوابا أو جساء غير الله وطن نشك على ذلك ليس لك إلا ربك ولا أرحم بك إلا لا أرحم بك من الله فإن على ذلك تكريك من هم من الدنيا كلها كل هذا باعتقاد الله ولذلك لا من أثر يعلق قلبه بغير الله إلا عذبه الله بذلك التعليف ومن هنا تجد المرأة تكافف تكافف لكن همها أن ترضي زوجها دون أن يكون هناك رضاء لله أن توجده اليوم أن الموليها ظهر فيكفر معروفها وينسى فضرها ولكنها إذا وطنت قلبها لامستعامة لله وأصبح جميع حركاتها والسكاماتها تلتمس فيها أول ما تلتمس من الله حتى إنها لما تختم لدعنها فترك أضوى شيء هل هذا الإحسان الذي تريد أن تقوم به أو شيء الذي يطلبه لما يقوم السر عليه أنه يرضى الله أو ما فإن كان يرضى الله فعلت وإن كان لا يرضى الله فركته ولم تقال لأحد كائما من كان والله ما نضمت نفسها على ذلك إلا جعل الله ضيق الدنيا كثيرا وأسعدها في نفسها وولدها وبعدها ولو ضلقها زوجها أو فارقها أبداً أبداً لا يمكن أن تستخدم حياة المرأة بل حياة كل حد إلا بهذا الأساس ولذلك أي إنسان يخدم أو يقوم بشيء يجاني في أهل الدنيا وينتظر أهل الدنيا شيئاً إلا عبد الله وبكى طويلا وبكى مريراً يتقرح قلبه وشقيه برسه لأن من يريد غير الله عز وجل فإنه إن كان يطلب الغيره أذله الله بالفقر وإن كان يطلب الكرام أن بصه الله المهام فلا كرامك إلا بالذلة بين يدي الله ولا معذك إلا بالذلة بين يدي الله عز وجل ولا استغناء إلا بالله الذي لا تنظر خزائنا فعلى المرأة دائما تبط محبط محبط المشهة على ذلك وليس عندكم مشكلة في شخص يطلقني يطلقني حالا ليس من يعشها بالمعروف وليس من يشيرك المرأة المؤمنة الطماء لا يتكفي بالك المؤمنة أدتها تصدر الرعاة خيرا حمدت وقالت الفضل كله لله قيل لأمين هائشة وضي الله عنها للمثلية ورأة الشجة والفر وضعت عليها الأرض ما رحدت في أعج شيث لكل رعا فعدتينها وفردها وقدشت وعوضيت رضي الله عنه. عنها وعرضاها فلما ندى أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوشي إليه عن الصلاة والسلام فبشرها عليه الصلاة والسلام وبدت يعني أساريب وجه كبره أي صلى الله عليه من فرح بنصر الله لوليته المؤمنة إلى ذهب بعد أن انتهت الآيات قيل لها أشكر يا الله قالت لا هو راه بل أشكر الله أول شيء وجه للناس كان الذي كان معها لعنى المولى رسول الأمة دلت بين يديها وقال يا عائشة كمال صحيح إن كنت أغنبتني ذنبا هتوبي إلى الله وصف لي فتنة عظيمة وشابه العظيم المرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسى ومن ما يجب عليه الصلى من بلاء في الحلق لأنه عمر ليس بالهين ومع ذلك ثبت إن المؤمنين ذلك اعتباط العظيم الذي دل على أنها ماتنا برده والشيء من معلمه لا يستفر فأبوها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه الذي يباع نصره وماله وأهله كلهم لمرضات الله جل جلال, جلال وهذا كله لاكن يكون إلا بكمال التوشيد وكمال ومن يعتصن لله من يعتصن من الرجال من الإناث من الأقوى من الصعفة من يعتصن لله فقد هذي إلى صراط المستقيم سلوة الدنيا هذه وشرورها وبرجتها وحضورها كله مطرور باستقدمها جلال, جلال فالمرأة ذات من تحول نفسها على هذا فإذا جاءت المشاكل وواجهها الزوجة بما تكره ولا تكون المشهر يعني المرأة تقسم التدعو لزوجها تكون على خدمته بعض الأزواج أصلحهم الله قد يكون خباً قد يكون غافماً عن بيته والعلاق على كل المؤمن أن يبتق الله لما يدخل بيته أن يكون في مقامه معه يعني يفكر وهي بين الأربعة جتران تقص لفلدة فتخسيسيتها في سرعه صغيره وشدنا قائما على شان حتى يستفيئ من امنها بما اكتشفنا عرفه فسيكون ضربا موفيا له فاذا جاء قبل زاهل ان هذه هي فسحق الذي استخدمنا واذا استفزنا او اجلنا استفزنا اخرجت من هذا الحمل لا يمد لهذا لان هي تعلم من ما في عامل ان الله ولا تعمل باذن الله غيره اذا ذلك انعم الله به وعقدنا هنا عدر دينستها وبيتها وبعلمها في عاصبة بما يكون لها مثلها أن نرأى المؤمن دائما وعلى الرجل المؤمن دائما أن يطول صلى الله عليه وسلم فإذا فعل ذلك فقد معن عيشه وقابت حياته ولما ينتظره حمد الله أجل وجل أعظم وأجل لأن القلوب إذا عاملت ربها أعظم جزائها كما قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خير ورسل الله العظيم حضنا على السكرين أن يرضقنا تماماً ألمان به وصدق <تصفيق> الانفتاع إليه وصدق المحبة وغضبته لعنده إنه هو ذلك والقادر عليه صلى الله وقمنا ومباركه